وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة الأكارم الموضوع الثالث من موضوعات العقيدة أهمية العقيدة ودورها الخطير في حياة الإنسان بادئ ذي بدء نتحدث عن الحيوان الحيوان تحكمه مجموعة من الدوافع والغرائل. يعني الله سبحانه وتعالى خلق في الحيوان دافعا نحو الطعام ألا وهو الجوع وخلق في الحيوان دافعا نحو التناسل. ألا وهو الجنس فالحيوان تحكم تحكمه مجموعة دوافع ومجموعة غرائز. لكن الله سبحانه وتعالى لأنه لم يكلفه ولم يقبل الأمانة ولم يتنفح لها جعل هذه الدوافع وتلك الغرائز منضبطة بمصلحته فالحيوان قلما ما يمرض لا يأكل فوق حاجته أبدا الحيوان يشرب الماء مصا لا يعبه عبا غريزته تأمره بك بهذه الطريقة. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أهداه. سمها الأجانب غريزة، وسمها الله سبحانه وتعالى بداية. فالحيوان يقوم بأعمال بالغة التعقيد، بالغة التعقيد، بشكل غريزي عفوي فطري. من دون تعلو، فالحيوان زوده الله بدوافع وزوده بغرائز، واسمها الإسلامي هداية الله، وهذه الدوافع وتلك الغرائز، مثلا الدافع نحو الأنثى بأكثر الحيوانات ليس دائما في مواسم معينة، لولا يضر نفسه طعامه من نوع واحد كمية الطعام واحد قال كان معزوم بأحد أحياء دمشق يمكن حاطين يأطين أكل يأطيني وشرع من شان خاطرنا اليأطيني ترجوا أكلها كاد ينفجر راكب دابة ماشي بالطريق في مكان في ما ترغب أن تشرب بعد ما شربت وقف قال له من ترجاها من شان خاطري فقال والله هذه الدابة أعقل مني هكذا قال الحيوان غريسته إلى حدود إن كان الجنس وإن كان الطعام وإن كان الشراب منضبطة لمصلحته شوفوا الحيوان راقبوا إذا كان اذا كان مريض يدعوا الطعام والشراب من تلقاء نفسه يعالج نفسه بحشائش يهديه الله إليها واحد راقب ثرة مريضة انطلقت إلى حشيشة على طرف النهر فأكلتها وفيها الشفاء فالحيوان في مجموعة دوافع مجموعة غرائز منضبطة فطريا بمصلحته الإنسان نوع آخر الإنسان نوع مكرم الإنسان مجموعة دوافع مجموعة والبقى نفس حاجات الحاجة نحو الطعام الحاجة للطعام الحاجة للشرط الحاجة للتكاسف الحاجة للإحساس بالأهمية الحاجة للحركة. لو قيدنا إنسان بسرير لا يعرف حاجة الحركة إلا من قيدت حركته الإنسان في مجموعة حاجات تسميه دوافع تسميه شهوات الأسماء كلها مؤدها واحد دوافع غرائز حاجات شهوات لكن هذه الحاجات وتلك الدوافع وهذه الشهوات ليست منضبطة فطرياً لأن الله عز وجل كرمه أعطاه إرادة حرة أعطاه فكراً لما كان الإنسان مذوداً بفكر يهديه إلى الحق ولما كان الإنسان مزودا بحرية الاختيار لحكمة بالغة جعل هذه الحاجات أو تلك الشهوات أو هذه الغرائز أو تلك الميول جعلها مفتوحة وليست محدودة فالإنسان يستطيع أن يتصل أن يأكل مكاشاء وأن يتصل بالجنس الآخر في كل أشهر السنة لا كبعض الحيوانات لكن الانضباط هنا يجب أن ينبع من قناعته ومن اختياره فالآن تبدأ خطورة الإنسان الحيوان يمضي حياته في طمأنينة وفي دعا وفي سلامة لأن عملية غرائز منضبطة فطرياً لاحظ الطائر كيف يشرب لو أنه يطير طيران مستمر ويعب الماء عباً لقتل نفسه القطة تأكل الماء على دفعات الفرس تمص الماء مصا لو لو بقعت في الحيوانات في طعامها وشرابها وفي طيرانها في حركتها منضبطة انضباط من أروع ما يكون بحيث يحقق هذا الانضباط مصلحتها وسلامتها وطمأنينتها الإنسان غرائزه وشهواته وميوله ما حدود. الوحش في الغابة إذا كان جائعا يأكل فريسة حينما يحس بالشبع يكف عن افتراس الحيوانات الأخرى أما حب المال في الإنسان ما له حدود إذا غرق في الجنس قد ينتحر انغماسه بالشهوات حب لجمع المال حبه للاستعلاء لا حدود له قد يستعلي على على حساب حياة الناس أو على حساب فقرهم فلذلك الإنسان شهواته غير منضبطة فطرية أوكل الله له ضبطها. هم بقى النقطة الدقيقة. أوكل الله له ضبط هذه الشهوات وأعطاه وسائل الضبط. إذا اوكل في إنسان أن المحاسبة تعطيه وسائلها: دفاتر، ألات حاسبة، معلومات يومية. فلما ربنا عز وجل أوكل للإنسان ضبط هذه الشهوات وهذه الميول والغرائز والحاجات حينما أوكل الله للإنسان أعطاه وتائلها وسائل هذا الضبط فكر سليم وحرية وحرية اختيار عبر عنها عبر عنها بعض العلماء بالإرادة الشره الآن تأتي خطورة العقيدة من أن القناعة أو المفاهيمات أو العقائد هي التي تحرك هذه الطاقات وتلك الشهوات وتحرك السلوك فإذا كانت المفاهيمات صحيحة كان السلوك صحيحا وإذا كانت المفاهيمات مغلوطة كان السلوك مغلوطا هذا الذي أحب أن أركز عليه يعني من أنت أنت مجموعة مفهومات مجموعة فإن كانت صحيحة عشت في سعادة وانتقلت إلى حياة أبدية أقول لكم ما هي المفهومات احيانا الصفل الصغير يتعامل مع أمه أية امرأة يراها في صورة يقول هذه أمه؟ بأول مرحلة أول مرحلة كل أنثى هي أمه وكل رجل هو أبوه عندئذ ينتقل لمرحلة ثانية كل رجل عمه وكل أنثى خالته بعد مرحلة بيتكون عنده مفهوم أن المرأة مفهوم المرأة يعني كائن حي له خفائص معينة غير أمه وغير خالته وغير عمته وغير جارته المرأة كائن مفهوم المرأة لك هذه امرأة هذا رجل هذه شجرة هذه تفاحة هذا خروف هذا جبل هي على مرحلة اسمها انتقال الطفل من المحسوسات للمجردات، من المجسّدات للمفاهيم. أول علاج من نضوج بتعامل الطفل بالمفاهيم. بعدين بيتكون في عنده مفاهيم مرتبة، أن النار تحرق. صار في عنده مفهوم أن النار تحرق. هذا مفهوم؟ هاد من خلال إحساسه بالنار، في مرة لمست يده المتفأة، فاحترقت يده، فعرف أن النار تحرق. مرة رأ النار لهيبا، مرة رأها جمرا، مرة رأ النار فحم، مرة رأها متفأة, متفأة كهربائية، احترقت يده، رأها لهيبا. بتكون عنده من, من متفأة الكهرباء وتفأة المازوت ومن من من بعض الأشياء الحارة. أن النار شيء يحرق هذا المفهوم. هذا المفهوم بتوضع بخبراته العميقة. الآن إذا شاهد نارا يبتعد عنها، خلنا لماذا ابتعد عن عن النار؟ لأنه يملك مفهوم مركب عن النار. النار تحرق يبتعد. عنها. إذا قيل له إن في هذا الطعام النسيسي سمًا لا يأكل مع أنه جائع يتكون عنده مفهوم أن السم قاتل فكل واحد منا عنده آلاف ملايين المفاهيم الحديد قاسي والنار تحرق والعفرب تلدى والحية تلدى وهذا الحيوان مؤذي هذا نافع اللحم يؤكل القشر لا يؤكل مفهوم مفهوم القشر عنده واضح هذا يؤكل هذا للبهائم إذا بالنهاية مجموعة المفاهيم أساسها حسي بعدين إدراك بعدين مفهوم إحساس إدراك إن صح التعبير. عقل ربنا عز وجل قال لهم قلوب لا يعقلون بها أول مرحلة إحساس الطفل الصغير يرى الحي لو جئت براضي أمر سن ونص ومرت أمامه, أمامه ثعبان كبير يراه تنطبع صورته على شبكيته لكنه لا يخاف منه لأنه لا يعرف ماذا يعني الثعبان مفهوم الثعبان لم يتكون بعد عنده في مرحلة لاحقة بيتكون طبعا بيكون بالمدرسي بفرجو الصعبان إنه هي من الزواحف وفيها سم قاتل بتعلمة تعليم بيكون مرة بحديقة حيوان بفرجو الصعبان مرة بيشوفه بصورة مرة ببزجاجة مرة يسمع قصة إن الزجاجة والأسطا والصورة حديقة الحيوان والمدرسي بيكون مفهوم عن الصعبان إنه حشرة أنه إنه حيوان من الزواحف لغته قاتلة إذا شاف صعبان ثورا يصيح ويرتعب ويركض هل فعنده مفهوم أول كان إحساس لما كان عمره سنة ونصف إحساس أما الآن فعنده مفهوم صعبان هذا المفهوم هو الذي يحدد سلوكه في إنسان عنده ذرة عقل بيشوف صعبان بكم واقف مستحيل المفهوم عنده واضح هذا حيوان مؤذي لدغته قاتلة مثلا طبعا إما أن يهرب أو او أن يقتله أما بيضطرد اضطراب أحد أسباب اضطرابه وجود مفهوم عنده الآن إذن ما الذي يحرك سلوك الناس طبعا موضوع الصعبان والعقرب أنا عن بصرة الأمور واضحة هي هي الناس كلها كافر مؤمن مستقيم منافق الصعبان بيخاف منه أو بيأتله الآن ما الذي يحرك سلوك الناس؟ في إنسان عنده قناعة ثابتة أنه إطلاق البصر يسبب قطيعة مع الله عز وجل، وهذه القطيعة تجر له متاعب لا حصر لها. حيحيكون أعمى، لذلك يغض بصره. هذا الذي غ غض بصره ينطلق من مفهوم صحيح، وهذا الذي أطلق بصره ينطلق من مفهوم آخر. لأي الحياة الحياة فترة محدودة وأنا إن لم أمارس كل حبوب النفسية فأنا إنسان غبي فيجب أن أستغل هذه الحياة للاستمتاع لأقصى درجة بكل شيء جميل فلذلك إذا سارت الطريق يطلق بصره على أشده إلى كل وجه حسن هذا ينطلق من مفهوم وهذا من مفهوم يأتي المرابي يقول لك انا لا أجمد المال هذا المال يجب أن ينمو فإذا أقرضته يجب أن أخذ على هذا الإقراض فائدة هذا المرابي ينطلق من مفهوم الربا يأتي المؤمن يقول المال مال الله وهناك موت وبعد الموت حساب وهناك سعادة أبدية شقاء أبدي أو سعادة أبدية يصيع الله عز وجل إذن الآن أنا أؤكد لكم ما في إنسان على وجه الأرض يتحرك أي حركة صالحة أو طالحة خيرة أو شريرة لصالح لمصطحته أو خلاف مصطحته إلا وينطلق من مفهوم الآن إذا استطعنا أن نصحح المفاهيم دخلنا الجن أنت لحركة مفهوم هلا حسنية عقيدة إذا المفهوم ترسخ وتعمق وانطلق إلى درجة تشته الرؤية هذا المفهوم ينقلب إلى عقيدة إذا إذا صحت العقيدة صح العمل وإذا صح العمل سعد الإنسان في الدنيا والآخرة أخطر شيء بالحياة العقيدة هذا الذي يأكل الغبا أو هذا الذي يريح لنفسه أن يفعل ما يشاء أو أن يعتدي على أعراض الناس هذا ينطلق من مفهوم معين مفهوم خاطئ تسرب إليه عن طريق إنسان مضل أما هذا الذي يرى أن هناك إلها عظيما بيده كل شيء خلقه في الدنيا ليستعد لحياة أبدية يدوم نعيمها، تراه ينضبط. إذا الفرق الوحيد بين المؤمن وغير المؤمن هي هذه العقائد الصحيحة التي يملكها المؤمن وتلك المفقومات الخاصة التي يملكها الكافر. فإذا درسنا العقيدة الدينية، فقد درسنا المحرك الذي يحركنا. يعني لما إنسان مثلاً بغش ينطلق من مفهوم إنه أنا عندي أولاد والناس كلها بيغشوا والغش ما في شيء لأنه شيء عام صار زمان صعب يا أخي وفي واحد أله حلال على الشاطر هيتألي هيأي لما حديث هاي لا أي ولا حديث فبتلاقي هال هال هالغشاش ينطلق من مجموعة مفهومات كلها خاطئة ظنون خرافات يأتي المؤمن يرى في إله مطلع على كل شيء بيده كل شيء فإذا استقام على أمره في معاملة الخلق بارك الله له في صحته وفي أهله وفي ماله وفي دنياه وفي شيخوخته وفي موته وفي الجنة مستقيم، فلما بشوف واحد منحرف، أتأكد وإحنا المفاهيمات خاطئة، يعني عقائد خاطئة. إذا وجد إنسان مستقيم، يعني عقيدته صحيحة، إذا أساس الاستقامة أن تملك عقيدة صحيحة، يعني واحد فهم الآية وقرن في بيوتكن للوقار. يعني يجب أن تكون مرأة وقورة أما الآيات تعني أن تبقى في البيت لذلك أمر بناته أن يخرجنا من البيت مثلا فقل لي ماذا تعتقد أقول لك من أنت فدرسنا اليوم أهمية العقيدة أهمية العقيدة هي التي تحرك سلوكنا في حياتك اليومية هلا بحياتك الصحية إذا عندك قناعة معينة أنه بذل الجهد ضروري في شخص بيظن أنه كل ما ارتاح ما أحسن أن السيارة للبيت للمكتب كله مريح ما في حركة أسنصور سيارة بيت مكيف مكتب مكيف يعني ما يتحرك حركة يتفاجأ الإنسان أنه في معه مرض بالقلب أو مرض بالشرايين لكن متى تفاجأ بعد فوات الأوان أما الذي يملك مفهومات صحيحة أن القلب سلامته في بذل الجهد في الحركة، في المشي، في الرياضة في بذل الطاقة فهذا الذي يصون قلبه يملك مفهوم صحيح إذا أعداء أعداء الإنسان هو الجهل أو أن تمتلك مفهومات خاطئة أن كان بشأن الصحة، أن كان بشأن العلاقات الاجتماعية يعني أيام إنسان يحاسب الخبري. بيكون غلطان مع الخضي بخمسة عشرين ليرا بيتمساكي بيظن حالو ذكي بالعمل بيتمساكي بيجي مؤمن بيكون قاطع عنه 30 كيلو متر بالسيارة بيرجع لك ما بقدر شايف في بيان لا يرصي ولا ينام فكل حركاتك حساباتك آه. تصرفاتك آه. أعمالك سلوكك عاداتك اخي انا بحب نام للساعة تسعة لحتى اصبع نوم شايف ان النوم هو شيء سمين بيجي مؤمن عنده مفهوم ان الحياة محدودة كلها كم يوم وهي ساعة الصبح لا تعديلها اي لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رغم انه نايم متأخر والوقت متأخر ينزع عنه اللحاف وينطلق من فراشه وينطلق عليه قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا لو إنه إنسان يحب النوم رأى إنسان يستيقظ باكرا يتهمه بالجنون وهذا الذي يحب أن يلقى الله عز وجل في صلاة الصبح أن يتصل بالله أن يقف بين يديه أن يناجي أن يدعو أي يقرأ القرآن في هذا الوقت المبارك يرى النيام في هذا الوقت مجانين هذا الذي نام لماذا ينام ينطلق من مفهوم خاطئ وهذا الذي استيقظ لماذا استيقظ ينطلق من مفهوم صحيح إذن لو استطعنا أن لا نسخل إلى عقولنا إلا المفاهيم الصحيحة انتهت أمورنا كلها انتهت كل مشكلاتنا هذا الذي يكاد ينفجر حقدا أو غيضا من الذي قهره مفهومات مغلوطة المؤمن موحد لا يرى مع الله أحداً يرى يد الله فوق أيديهم هذا الذي ضربه يرى يد الله فوق هذه اليد هي التي أذنت وهي التي سمحت والله عادل إذا نزم بزنبي المؤمن ليس عنده حق ضد هذا يعلم علم اليقين أن كل شيء وقع لا بد من أن يقع أول شيء ووقع وفق العدالة المطلقة ووقع وفق الرحمة المطلقة وفق اللطف وفق الخبرة وفق العلم تنتهي فلذلك هذا التقديم أردت منهم أن أنبئكم أن الذي يملك العقيدة الصحيحة هو الذي يحقق السعادة الأبدية والذي ينطلق من عقائد ذائغة أو مغلوطة ان واحد يقول لك مثلا يا أخي الله عز وجل إذا ما هداني. لا حتى الله يهديني هي عقيدة خطيرة جدا الله عز وجل هداك وانتهى الأمر خلق الكون وهداك به بقي عليك الاستجابة فكل إنسان بيقول لا إن حتى الله يهديني عقيدته فازد أخي لسه بروح الطائع بين الجماع العصي في عقيدة فازد في آية قرآنية ولا تزروا وزرة وزرة أخرى أخي الولي الفلاني نظر بإنسان أمهددا مو صحيح القصة هذي القصة كذب لأنه إنك لا تهدي من أهل <تصفيق> رسول الله اللهم صل على واحد أخي جايك دفعة جايك أبضة ولك عدو عم يترصدك كلام فارغ هذا قل لا أعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله يعني إذا واحد قرأ القرآن اتصحح مفاهيم أخي فلان شاف الجن كذاب ليش كذاب يا أخي؟ عم كذب الناس طبعا إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم خلاص انتهى الأن الله قال الجن لا ترونهم أنتم هم يرونكم من حيث لا ترونهم فكن إنسان يدعي أنه رأى الجن قل له كاذبا فالذي أريده أن يبحث الإنسان عن العقيدة الصحيحة إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين ماده لذلك الآن بعض المجتمعات الغربية يحسون أن هناك حاجة ماسة إلى ما يسمى بالإيديولوجيات يعني العقائد يعني الإنسان الإنسان الغربي إنسان بلا عقيدة ما في عنده عقيدة ما عنده قيم ما عنده حرام وحلال يفعل ما بدله يفعل ما يشتهي يحقق لذاته كلها من دون أي قيد لما ما في قيد أطلاقا هذا الإنسان ضاع مبدأ اللذة نفسه انقلب إلى مبدأ الألم الحقيقة لما, الم... لما الإنسان يطلق ل... ل... لشهوات العنان من, من دون قيد ينتهي به الأمر إلى الشقاء يحس بتفاهته فلذلك الآن العالم الغربي أدرك أنه أخطر شيء يفت في عبد الناس هناك أنهم يستقرون إلى عقيدة كي في وحشه هدف ماسي فيه الهمود الهمود يعني امرأة ربية خمس أولاد تنتظر من سنة إلى سنة أن تتلقى من أحدهم بطاقة تهنئة بعين ميلاد فقر من سنة لسنة تنتظر بطاقة تهمئة أما أن يزورها ابنها هذا شيء مستحيل مجتمع بلا عقيدة هذا المجتمع من دون عقيدة مجتمع آخرته الدمار الآن في عنا سؤال دقيق كيف تنتقل هذه المفهومات إلى مركزها في الحياة النفسية سابقا أكدتلكن إنه نحن أمام عالم حسي هذا العالم الحسي نبركه بحواسنا فأنت بالعين ترى الشمس، أنت بالأذن تسمع صوت الرعد، أنت بحاسة الشم تشم رائحة الأزهار، أنت بالجلد تحس بالحرارة، فهناك أشياء موجودة. الحواس تنقل لك ما في العالم الخارجي هذا النقل المستمر ينتقل بعد ذلك إلى إدراك وهذا الإدراك ينقلب إلى مفهوم فإذا ترسخ هذا المفهوم ورافقته رؤية نفسية ينقلب إلى عقيدة أول مصدر العقيدة هو الأحاسيس المادية فأنت تعتقد أن النار تحرق طبعا وتعتقد أن الماء سائل في من خلال حواستك من خلال أحاسيسك اليومية في عندك مجموعة عقائد بثمادية العقائد في طريق آخر للعقيدة طريق استدلالي يعني أنت من خلال الأثر تعرف المؤثر ومن خلال الأقدام تعرف المسير ومن خلال الماء تعرف الغدير ومن خلال البعر تعرف البعير أفتماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ أول طريق للعقيد حسي وأغلب الناس عند مجموعة مفاهيم صحيحة بديهية استنبطوها من حواسهم الخمس سأل مثلا إنسان أيهما أكبر هذه الآلة أم هذه الآلة تقول لك هذه الآلة شئ بديهي حتى أن بعضهم قال المسلمات لا تحتاج إلى برهان لشدة وضوحها لا تحتاج إلى برهان أما الطريق الثاني طريق الإيمان بالغيب قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يعني أنت من خلال دوران هذه المروحة عندك علم يقيني بأن في أسلاكي هذه في هذه الأسلاك طاقة كهربائية والدليل حركة هذه المروحة وعندك دليل يقيني يبلغ يقينه مئة في المئة أن في هذه الأسلاك الأخرى طاقة كهربائية والدليل تألق هذه المصابيح وأمن في هذه المسجلة بطارية والدليل حركتها من دون مأخذ كهربائي يقين قطعي في أشياء كثيرة في حياتنا تبلغ درجة اليقين عن طريق الاستدلال فالشيء الذي تدركه حواسط تعرفه من خلال الحواس والشيء الذي لا تدركه الأبصار لكن له آثارا تدركها الحواس أنت تعرفه من خلال آثاره فإذا شاهدت واحد ميت وجنبه واحد يعني غسله في أيهما روح بلعني غسل إذا يعني تغسل ما في روح ميت أما يعني غسله في روح قطعا الدليل حرفته لو كان الثاني ما يدتا مثله فلذلك في أشياء ندركها بفكرنا عن طريق الآثار المادية لها أما إذا كان الشيء مغيبا عن حواسنا مغيبا ذاته وآثاره ليس لمعرفته إلا طريق واحد وهو طريق الخبر الصادق. إذا العقيدة، ثلاث قنوات تغذيها قناة الحواس الخمس، وما يتبعها من ادراك ومفهوم ثم عقيدة. الطريق الثاني طريق الاستدلال الفكري، وهذا الطريق لا يقل في قوته وصحته عن الطريق الحسي إنك تقطع وتجزم بأن هناك إنسان سار في هذا الطريق من آثار أقدامه وأن الذي سار حتى العرب تعرفه أمسى أم رجل صغير أم كبير فاقتفاء الآثار علم قائم بذاته أما إذا كان الشيء الذي تبحث عنه غائب عنك كان الشيء غائباً عنك، وكانت آثاره أيضاً غائبة عنك، لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الخبر الصادق. فالخبر الصادق قناة، والاستدلال العقلي قناة، والإدراك الحسي قناة. من الإدراكات الحسية والاستدلالات العقلية وتصديق الأخبار الصادقة يتكون مجموعة مفاهيم هذه المفاهيم مع, مع الممارسة ومع الامتحان ومع التكرار تنقلب إلى عقائد وبعبارة أخرى تنقلب إلى معقولات قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها إحساف بالعين الإدراك بالفكر العقل بالقلب تحس بالعين صورة الشيء بالفكر تقول هذه أفعى عندك مفهوم الأفعى فإذا لدغت بالأفعى مرة تكون عندك تجربة مرة عندئذ تعقل خطرها وتعقل أذاها فالإحساس صورة والإدراف فكرة أما العقل تجربة ممكن تسميها تجربة ممكن تسميها رؤية لكن نوع من المعرفة لا يرقى إليها الشك إن صح التعذير الإحساس, الإحساس إذا شيء بقي في يعني العين رأته أما إذا بقي وصل إلى الدماغ أدركته العين أحثت به والدماغ أدركه والقلب عقله القلب إذا وصل الشيء إلى القلب فهذا أعلى درجات المعرفة في عنا شيء أحيانا مجموعة الأفكار ومجموعة المعتقدات يمكن أن تصنف إلى درجات ثلاثة الدرجة الأولى مرتبة اليقين في درجة مرتبة الظن في درجة مرتبة الشر في أشياء مشكوك فيها في أشياء يغلب الظن أنها صحيحة في أشياء تقطع بأنها يقينية فإذا كان ابن عثاوزل قال مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في نص صريح قطعي واضح محكم إذن لا سبيل إلى إنكاره في قضية لست متأكدا من صحتها يعني في موضوعات الفقه مثلا موضوعات يجوز تحديد المثل أو لا يجوز هناك علماء استنبتوا هذا من آية معينة، في علماء رفضوا ذلك. هذا موضوع يعني لم يقطع به بعده. أما إذا واحد حكى لك عن الجن خرافات وقال لك اكتب هالكلمة وحطها بالكأسة مي وشربها تفهم الكتاب رأساً تنزح دموعي على عالي، هي خرافه هي. يعني ممكن واحد يأخذ هيك شيء حزاب يحطه يفهم كتاب الفيزياء فوراً لحاله. في أشياء بمستوى الخرافات في أشياء بمستوى الأفكار القابلة للتصديق في أشياء بمستوى اليقينيات فنحن إن شاء الله تعالى في درس قادم نتابع موضوع العقيدة على مستوى أن هذا الخبر الصادق كيف يكون صادقا وما مقياس صدقه لأنه ربما تبنى مجموعة كبيرة من عقائدنا على الأخبار الصادقة التي أخبرنا بها كتاب الله عز وجل وأخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام في العقيد قسم تحقيقي وفي عنا في العقيد يقسم تصديقي التحقيقي لا تغني الأخبار الصادقة عن التحقق الذاتي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 وسوف نتابع هذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى والآن إلى بعض ما في إحياء علوم الدين عن آداب الأخوة والألفة الباب الثالث في حق المسلم والرحم والجوار المسلم له حق والرحم لها حق والجوار له حق وكيفية المعاشرة مع من يدلي بهذه الأسباب اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده وإما أن يكون مع غيره وإذا تعذر عيش الإنسان وحده لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة ما في غير حالتين إما أن تعيش وحدك وإما أن تعيش مع الآخرين فإذا كان لا بد من أن تعيش مع الآخرين بد من أن تتعلم آداب المخالطة أي فرض عين العدم فرض عين يا أخواني فرض عين كل مخالط في مخالطته أدب والأدب على قدر حقه الأدب على قدر حقه في أدب مع الأم في أدب مع الأدم حق الأذن غير حق الأم فكل الإنسان يجب أن تسلك طريقا مؤدبا معه بقدر حجمه وبقدر حقه قال عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم قال الرابطة إما القرابة وهي أخصها وإما أخوة الإسلام وهي أعمها وينطوي في معنى الأخوة الصداقة والصحبة وإما الزوار والجوار إما صحبة السفر أو المكتب أو الدرس يعني هون فصل كله ثلاثة علاقات علاقات أخوة الدين وعلاقات نسب وعلاقات طارئة علاقة جوار جوار في بيت جوار في سفر جوار في عمل ومشاكل ذلك هلأ كل واحدة من هذه الروابط لها درجات فالقرابة لها حق ولكن حق الرحم المحرم آكده يعني في شخص في رحم قريب منك الأم إذا هذا الباب ينقسم إلى أقسام ثلاثة حقوق المسلم وحقوق ذوي الرحم وحقوق الجوار فمن حق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته وأن تجيبه إذا دعاك وأن تسمته إذا عطف وأن تعوده إذا مرض، وأن تشهد جنازته إذا مات وأن تبر قسمه إذا أقسم عليك وأن تنصح له إذا استنصحك وأن تحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك وأن تحب له ما تحب لنفسك وأن تكره له ما تكره لنفسك فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من حق المسلمين عليك أن تعين محسنهم وأن تستغفر لمذنبهم وأن تدعو لمدبرهم وأن تحب تائبهم أن تحب التائب أن تدعوا للمدبر أن يرده الله وأن تستغفر للمذنب وأن تعين المحسن وقال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى رحماء بينهم قال يدعو صالحهم لطالحهم وصالحهم لصالحهم فإذا نظر الصالح إلى الصالح من أمة محمد عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه وانفعنا به وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال اللهم اهده وتب عليه واغفر له عثرته يعني أنت طوال النهار إما أن تقع عينك على صالح أو على طالح فإذا وقعت عينك على صالح شوف أخ مستقيم ورع بيع شرعي فلا تمتقني بغض بصره إن رأيته صالحا ادعو له بهذا الدعاء اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه وانفعنا به وإذا نظر الرجل إلى إنسان طالح اللهم اهده وتب عليه واغفر له عسرته ومنها أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه فقال النعمان بن البشير سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة ورؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وسوف نتابع حقوق المسلم إن شاء الله تعالى في درس قادم والحمد لله رب العالمين